Al-labin yuẓaḥirun min qom min nisāihim ma hulna ummahatihim in فإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلك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 خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبوه بما عمرو يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ALAM TARA ILAL LADHEENA NAHU UNANNAJWAATHU MAYAUDOONA BIMAHU ANHU WAYATANAJAUNA BIL ISMI WAL UDWA WA MA'ASIATIR RASUL WA IDHA LAM YUHAYYIKA BILLAHU WA YA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 وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبير يا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 فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله غبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمالهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب جنة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 يَفُونَنَ لَكُم وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسولي الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو